وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى, وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم